عيني يَشرَبُ بِهَا عبَادُ اللهَّهِ يُفَجررونَهَا تَثجرا يُوفُونَ بِ نَذْرِ وَيَخافونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُْتَطير وَيُطعمونَ الطَّعامَ عَ حُِّهِ مِسكِينَ وَيَتيمَ وَأَثير إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فِيهَا كأسا كان مزاج هازا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهِمْ رِجَالًا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّنثُورٌ عَيَهُ ثِيابُ صُندُسٍ خُدْرُ وَإسْتَبَقُ وَحُُّ أَسَاوِرَ مِن فِي الضَّطْ وَحُُّ أَساوِرَ مِنْ فِي الذضَّطِ وَسَقَاهُ رَبُّهُم شَرَابَ طَهورَ إِ هذا كانَانَ لَكُمْ جَزَاء أَووكَانَ سَعيكُم مشْكُورَاق